لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م ق ل س ي ر و ا ا في ل أ ر فانظروا ض كيف كان ع ا ا ق ب ة ل ذ ي ن م ن ق ب ل ك ا ن مشركين أكثرهم فأقم وجهك ل ل د ي ن ا ل ق ي م من قبل أن ي ه ي و م لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا ف ل أ ن ف س ه م يمهدون ليجزي الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات من فضله إنه موسوعه النابلسي ر رحمته للعلوم ا ر الاسلاميه ت و ل اسماء ا ل ل ن الحسنى رسلا موسوعه م ف ج النابلسي ء و ه م فانتقمنا ن للعلوم الاسلاميه اسماء ؤ م ن الله ا ل ذ ي يرسل ي ر ل ا ا ح فتثير س ح ا ن ا موسوعه ا ل س م ا ء كيف ي ش ا ء و ي ج ع ل ه كسفا فترى ا ل و د ق يخرج م ن خ ل ا ل ه ف إ ذ ا أ ص ا ب به م ي ش ا ء م ن ع ب ا د ه إ ذ ا هم ي س ت ب ش ر و ن وإن لأن ينزل ع ل ي ه م م ن ق ب ل ه ل ل م ب س ي ن فانظر إ ل ى آثار ا رحمة ل ل الأرض ه كيف يحيي ب ع د موتها إن ذ ل ك ل م ح ي ا ل م و وهو ت ى ع ل ى كل ش ي ء ق د ي ه فلئن ْ أ َ ر ْ س َ ل ْ ن َ ا ريحا ًِ فراوهم ََ أ ُُ ص ْ ف ر ً ا لظلوا ََُ من بعده َِِْ يكفرون ََُُْ فَإِنَّكَ لَا تسمع الْمَوْتَى وَلَا تسمع الصُّمَّ الدُّعَى تُسْمِعُ تُسْمِعُ و م و ن و ع ه النابلسي عن للعلوم ا ن ا س م ع إ ل ا م ن ي ؤ م ن بآياتنا ف ه م مصلمون خ ل ق ك م ضعف ثم جعل من بعد ضعف ق و ة ثم جعل من بعد ق و ة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء, يخلق ما يشاء ا ل ل ع ي م القدير و ي و م تقوم ا ل س ا ع ة ب ل س م ا ل م ج ر م و ن م ا ل و ا غير س ا ع ة ك ذ ل ك ك ا ن و ا ي ف ه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 لا ت موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا و ل ا م ع ذ ر ة ولا ه م و س ت ع ه و ل ق د ض ر ب ن ا ب ل ن ا س ف ي هذا ا ل ق ر آ ن من ك ل م ث ل و ل ن ج ت ه م بآية ليقولن الاسلاميه ن و ل ي الذين كفروا إن ن أ ت موسوعه إلا م ط ن كذلك ي ل ل ا ل ذ ي ن ل ا ي ع ل م و ن كذلك ي ط ل ل ه ع ل ى ق ل و ب ا ل ذ ي ن ل ا ي ع ل م ي ه موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ذ ي ن ل ا ي م و ن